وَمَا كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية سلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ومن كتن مؤمنة خطأا فتحسي رقبة مؤمنة ودية سلمة إلى أهله فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِنَا عَدُوًّا إِلَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ وَقَبَتِ مُؤْمِنٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِنَا عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ وَخَذْ وَإِنْ كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير وقبة مؤمنة مجدية مسرمة إلى أهله وتحريم وقبة مؤمنة فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين توبة من الله فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين توبة من وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما